جنه جنه جنه جنه ya وطن جنه جنه جربنا ولا وبمجدك وصلنا للعالية وصلنا وصلنا ثوري ثوري درعة من شمعة ثوري ثوري درعة بعدها من شمعة حمصية يا مسنا Basmadı himil. Jenna Jenna Jenna Jenna ya vatanı. Jenna Jenna Jenna Jenna ya vatanı. Ya vatanı hep bayır. Ya bu tarafta kıyır. Ya vatanı hep bayır. Ya bu tarafta kıyır. Hatta narki Jenna. Hatta narki Jenna. Hamurcuyum Al Araba. Ne korka حمص يمّا الحوضة للخور باس التوبة من هبص صعوبة لا منعرف عرف الصعوبة أبطان ويسأل عمّنا حمصيّا عنا عمّنا حما والله حقّت علينا يا حما سامحينا والله حقّت علينا, علينا أنت منّا وإلينا بجبّار منّا بجبّار منّا عاش الله يغفر لها جن جنة يا وطننا يا وطن يحبينا يا بتراب طيب يا وطن يا, وطن يا, يا بتراب طيب يا يا يا حتى نارك جنة حتى نارك جنة جسر شعور رستن لحن الشهادة غننا جسر شعور رستن لحن غننا مهما تقتل وتذن بتلهام <Sessizlik> وبتسم دم البطولة يغلي من الرقل القامش لي دم البطولة يغلي يقتل أمم ويصلي يقتل أمم ويصلي يا خسيس رحل عنا حتى أحرار الساحل تبصم بأنك راحل حتى أحرار الساحل تبصم بأنك راحل ولا نظامك فاشل Vallahi mu annak ya